ان الله مع الذين استقوا ونعم بكل ل ا كل ا ل لا ل يخبر عن م ه مكان ولا ح شان شان م البيان ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله المؤيد بالقران آ ن د م الباطل بالحجة ا ا ل ب و ر ه وعلى آ ل ه واصحابه أ ه ل التقوى و ا ل إ ي م ا ن وعلى كل من سار على نهجهم واقتفى أ ث ر ه م إ ل ى يوم الجمعه باحسان م والأخوات ا ا ض ر ي ن و ل م ع ي السلام عليكم جميعا عليكم و ر ح م ة الله و ب ر المحاضرة ك ا اليوم ت ه هي ب ع ن ن الامتحان و المكشوف ا بديلا ل م ح ا ض ر ة الشيخ عبد ي ن كشا و إ ن شاء الله ب خ ر ة يحضر الشيخ عبد ي ن كشا لمريديه و الحاضرين له فمحاضرنا اليوم بعنوان الامتحان المكشوف والامتحان المكشوف الذي سنتكلم عنه ليس هو امتحان ا ل ش ه ا د ة ا ل س و د ا ن ي ة انكشف الامتحان في ف ت ر ة من الفترات مع الحرص الشديد على ا ل س ر ي ة ا ل ت ا م ة للامتحان كلف ا ل د و ل ة مليارات الجنيهات وكانت خسائر ك ب ي ر ة ن ت ي ج ة لكشف الامتحان ل أ ن الامتحان حتى يبين مستوى الطالب لا بد أ ن يكون مستورا إ ذ ا انكشف الامتحان للطلاب لا شك أ ن الذكي والبليد ح ي س ت و و في النتائج المجتهد والمهمن حيشتركوا في الدرجات ا ل ع ا ل ي ة ل أ ن الامتحان مكشوف فالامتحان لا بد أ ن يكون مستور لكن الامتحان اليوم الذي سنتكلم عنه هو امتحان من غرائب الامتحانات امتحان مكشوف وغير مستور وليس هذا الامتحان امتحان م ر ح ل ة دلاسات ولا ش ه ا د ة ج ا م ع ي ة ولا د ر ج ة من الدرجات ا ل ع ل م ي ة ولا م ر ح ل ة من المراحل ا ل أ ك ا د ي م ي ة لكن هذا الامتحان أ ك ب ر و أ خ ط ر و أ ع ظ م من ذلك يمكن أ ن نسميه امتحان الدار ا ل آ خ ر ة و ك ل م ة امتحان دائما ً لما نذكر ك ل م ة الامتحان الامتحان مرتبط بالمدارس امتحان رخصه ا ل غ ي ا د ة مرتبط ب م د ر س ة غيابه السيارات انسان يتعلم ويدرس كيف يقود ا ل س ي ا ر ة يدخل الامتحان وربما ينجح وربما يفشل فهي امتحان مرتبط ب م ؤ س س ة ت ع ل ي م ي ة م د ر س ة أ و ج ا م ع ة أ و مكان للتعليم وهذا الامتحان المكشوف مرتبط ب م د ر س ة ك ب ي ر ة هذه ا ل م د ر س ة يمكن أ ن نسميها م د ر س ة ا ل ح ي ا ة ا ل ع ا م ة ا ل ع ا م ة يعني ليست م د ر س ة خ ا ص ة و م ع ل و م الفرق ي بين المدارس ا ل ع ا م ة والمدارس ا ل خ ا ص ة المدارس ا ل ع ا م ة يشترك فيها الجميع ا ل أ غ ن ي ا ء والفقراء ا ل أ ز ك ي ا ء و ا ل أ غ ب ي ا ء الجادين والمهملين أ م ا المدارس ا ل خ ا ص ة فيها ط ب ق ة من الناس م ع ي ن ة إ م ا ط ب ق ة ا ل أ غ ن ي ا ء أو الأزكياء او ل أ ز ك ي ا ء النوابض فيها ت ص ف ي ة ف م د ر س ة ا ل ح ي ا ة ليست م د ر س ة خ ا ص ة و إ ن م ا هي م د ر س ة ع ا م ة للجميع يعني هذه ا ل م د ر س ة فيها ا ل ط غ ا ر والكبار فيها الرجال والنساء فيها ا ل أ ز ك ي ا ء و ا ل أ غ ب ي ا ء فيها المرؤوسين ورواسا ا ل ء في ه ا كل ط ق ض ا ت ا ل م ج ت م ع وكل ف ئ ا ت ا ل ب ش ر تلافي هذه ا ل م د ر س ة ا ل ع ا م ة التي هي م د ر س ة ا ل ح ي ا ة د ه ا س م ا ل م د ر س ة و ص ف ة هذه ا ل م د ر س ة أ م ا ا ل م و ض ع ا ل ج غ ر ا ف ي لهذه ا ل م د ر س ة فهو ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة محل هذه المدرسه وميدان هذه ا ل م د ر س ة م س ا ح ة ك ب ي ر ة و ا س ع ة ش ا س ع ة بطول الكره ا ل أ ر ض ي ة وعرضها هي, هي ك ر ة ربنا جل وعلا جعلها محل ا ل د ر ا س ة و م ي د ا ن ا ل م ن ا ف س ة أ خ ر ج الله جل وعلا آ د م عليه السلام من ا ل ج ن ة وحواء ومعهم إ ب ل ي س وقال لهم مخاطبا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في ا ل أ ر ض مستقر ومتاع إ ل ى حين لكم في ا ل أ ر ض يعني محل الامتحان محل ا ل د ر ا س ة محل الاجتهاد هو ا العرض، ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة بمعنى أ ن هذه ا ل م د ر س ة ش ا م ل ة و ا س ع ة تسع الجميع يعني ل كل طالب في هذه ا ل م د ر س ة عنده خ ا ن ة م ح ف و ظ ة ومكان محجوز ما في طالب بسبب و ر د ب ضيق ا ل أ م ا ك ن أ و غ ل ة ا ل إ م ك ا ن ي ا ت فهي م د ر س ة تشمل الجميع أ ي طالب سواء كان رجل أ و ا م ر أ ه ص غ ي ر ا ً أم ك ب ي ر ا ً له م ك ا ن و م و ج ع في هذه ا ل م د ر س ة أ م ا ك ن م ح ف و ظ ة و خ ا ن ا ت م ح ج و ز ة ه ذ ي م ا ي ت ع ل ق ب ا ل م و ر ع أ م ا م ا يتعلق ب ا ل م و ا د ا ل م د ر س ة ل أ ن س ه مدرسه مدرسه مدرسه م ي ر س ه م د ه م د ر مدرسه مدرسه م و ا د ا ل د ر ا س ي ة في ه ذ ه ا ل م د ر س ة م ا د ت ي ن إ ج ب ا ر ي ت ي ن ا ل م ا د ة الأولى ك ل ا م ا ل ل ه عز وجل و ا ل م ا د ة ا ل ث ا ن ي ة ك ل ا م ا ل ر س و ل عليه الصلاة و ا ل س ل ا م القرآن و الحد الواجب من ا ل ق ر آ ن هو الحد الذي تصح به ا ل ع ب ا د ة يعني في حد أ د ن ى ا ل إ ن س ا ن لا يعذر ب أ ن يترك هذا الحد ا ل أ د ن ى و هناك حد أ ع ل ى و هو حفظ ا ل ق ر آ ن كاملا كذلك من ا ل س ن ة الحد ا ل أ د ن ى من ا ل س ن ة واجب على أ ي رجل أ و ا م ر أ ه و أ ي ف ت ى و فتاه أ ن يتعلم من ا ل س ن ة ما تصح به ا ل ع ب ا د ة فتصح به ا ل م ع ا م ل ة يعرف ما هو الواجب ليفعل الواجب وما هو الحرام ليتجنب الحرام فالحد ر ا د ن ا من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة فرض ي على جميع المسلمين والمسلمات إ ذ ن المواد ا ل إ ج ب ا ر ي ة ا ل م د ر س ة في هذه ا ل م د ر س ة ا ل أ و ل ى كلام الله عز وجل و ا ل ث ا ن ي ة كلام النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب ق ي ة المواد ا خ ت ي ا ر ي ة المواد ا ل م ت ن و ع ة ا ل م خ ت ل ف ة غير ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة كلها مواد ا خ ت ي ا ر ي ة يلحق بها م ا د ة ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و م ا د ة الكيمياء والفيزياء و ا ل أ ح ي ا ء والجغرافيا والتاريخ والرياضيات وغيرها من المواد كلها مواد ا خ ت ي ا ر ي ة من درسها ازداد خيرا من لم يدرسها لا يطالب بها لكن حيطالب في المقام ا ل أ و ل ماذا ق ر أ من كلام الله وماذا فهم من س ن ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذه المواد الإجبارية ا ل م د ر س ة في هذه ا ل م د ر س ة لا بد لهذه المواد من مدرسين ومعلمين ل أ ن ه لا ي س ت غ ل أ ن ت ك و ن م د ر س ة خاليه من المعلمين وجود طلاب من غير وجود المعلمين حتبقى ميدان للعب ولاهو فلا بد من المعلمين المعلمين المسؤولين من التدريس في هذه ا ل م د ر س ة يختارهم الله جل وعلا على د ر ج ة ع ا ل ي ة من الكفاءه والتخصص و ا ل ع ل م ي ة والفهم وهؤلاء المعلمون ي ت م س ك و ا في الرسل الذين اختارهم الله جل وعلا من بين ا ليكونوا ب ش ر فالرسل اختارهم الله جل وعلا جل ل معلمين ل ل ب ش ر ي ة في, في م د ر س ة الحياه على ظهر القرى ا ل أ ر ض ي ة بدءا بنوح عليه السلام وانتهاء بالمصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هؤلاء ل ا م على م و ن ع ل درجه ع ا ل م الفهم والعلم ب ا ل ش ر ي ع ة بكلام الله عز وجل وبشرع الله جل وعلا اعلم الناس بالله وبشرع الله الانبياء والرسل ما في انسان من البشر اعلم من الرسل والانبياء بالله وبشرع الله اي ر س و ل في اي ا م ة هو اعلم قومه شكد الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في هذه ا ل ا م ة ا خ ص ح الناس واعلم الناس واعرف الناس بالناس واعلم الناس ب ش ر ي ع ة الله عز وجل واقفى ولكن يقول لك ان يكون في كل معلم لازم المعلم يكون اعلم من الطلاب وكافه المجالات كافه المجالات المجالات ة ف خ المجالات المعلم ن ا أ ع ل م من الطالب و ا س ت و ى ا ل ط ا ل ب مع المعلم إ ذ ن ح ت ك و ن ان ل يحب ا ل م ج ا ل ا ة أ و م ح د و د ة أ و م ع د و م ة و ربما يكون ط ا ل ب أ ف ه م من المعلم وهذه ا ح د ة من ا ل ص و ر ا ل م ق ل و ب ة التي أ ح ي ا ن ا نجدها في بعض ا ل م ؤ س س ا ت ا ل ت ع ل ي م ي ة أ ح ي ا ن ا نجد في بعض ا ل م ؤ س س ا ت ط ل ا ب أ ف ه م من المدرسين في ا ل د ا م ع ا ت أ و المدارس أ و المعاهد و ذ ل ك يدل على أن المعلمين ع ن د ه م ض ع ف ف ي ا ل تاهيل و ض ع ف في النواحي ا ل ع ل م ي ة أ و النواحي ا ل ع ا م ة و غ ي ر ه ا م ن ا ل أ م و ر تتجلى ح ا إ ا ن ت ب ا ه ف ا ل م ع ل م ي ن هم ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل ر س ل لكن لكن ا ل ر س ا ل ا ت انتهت ب د ر س ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هل انتهت ا ل م د ر س ة هل أ غ ل ق ت ا ل م د ر س ة أ ب و ا ب ه ا ل أ ن آ خ ر المعلمين ل ل ب ش ر ي ة والمدرسين ا ل إ ن س ا ن ي ه قد مات المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل إ ج ا ب ة لا مازالت ا ل م د ر س ة م ف ت و ح ة ا ل أ ب و ا ب ومازالت ا ل د ر ا س ة م س ت م ر ة ومازال الطلاب متواجدين في هذه ا ل م د ر س ة إ ذ ن كيف تستمر ا ل م س ي ر ة ا ل ت ع ل ي م ي ة و غ د انتهت رسالات ا ل أ ن ب ي ا ء وقلنا هؤلاء المعلمين من هم خلفاء ا ل أ ن ب ي ا ء خلفاء ا ل أ ن ب ي ا ء هم العلماء و ا ل أ ئ م ة و ا ل د ع ا ة والمعلمين للناس المرشدين المربين و ا ل ا س ا ت ذ كلهم ورثه الأنبياء, الانبياء لم ي وانما ر س و ورثوا ا العلم فمن أ خ ذ ه أ خ ذ بحظ واثر يعني حمل الرايه بعد ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل الدعاه و ا ل ا ئ م ة والخطباء أ ئ م ة المساجد ومدرسين في المدارس خ ا ص ة ا ل معلمين ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة م ا د ة الدراسات ا ل إ س ل ا م ي ة أ و ا ل ت ر ب ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة و ب ق ي ة المعلمين هؤلاء ح م ل و ا الرايه ومارسوا و ظ ي ف ة الرسل لذلك كانت هذه أ ف ض ل و ظ ي ف ة ل ل أ ن ب ي ا ء ربنا جل وعلا أ ن ع م بها على العلماء فقال عز وجل ومن أ ح س ن قولا ممن دعا إ ل ى الله وعمل صالحا وقال ي ن ن ي من المسلمين ما في انسان احسن من الذي يدعو إ ل ى الله جل وعلا ل أ ن ه شبيه ب ا ل أ ن ب ي ا ء وهذا المعنى هو الذي ا ق ت ب س منه الشاعر قوله قم للمعلم وفيه التبجيلا ك د المعلم أن ي كاد و و ن ر س ل ك ا المعلم أ ن يكون رسولا بمعنى أ ن هناك شبه بين المعلم وبين الرسل ل أ ن المعلم يقوم ب ت و ج ي ه والارشاد كما يقوم الرسول ب ا ل ن ص ي ح ة والتعليم والتوجيه لكن الفرق بين المعلم وبين الرسول أ م ا الرسول يوحى إ ل ي ه والمعلم لا يوحى إ ل ي ه دا الفرق و إ ن م ا المعلم ب يكون تابع ل م ن ه ا ي ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل يتعلم ويدرس و ي ت ف ق ه ويعلم الناس هؤلاء هم المعلمون في هذه ا ل م د ر س ة م د ر س ة ا ل ح ي ا ة أ م ا الطلاب الدارسين في هذه ا ل م د ر س ة فهم جميع المكلفين من ا ل إ ن س والجن ممن ق و ل جميع الناس ويقولون مكالافي صارت كلها في هذا المدرسه غير مكالافي هؤلاء مسجلين في دراسه في هذا المدرسه ليس م ر ل و مرحله تسجيل في هذا المدرسه مكالاف ولد على العربي اي انسان بلى وصل سنا البلوغ معناه الى الغايه ان هو اصبح من الطلاب الذي في هذا المدرسه سواء كان ولدنا او ب ن ت ا رجلنا او مراهن وجربنا بلى سنا تقليب اصبح مغلفان وكان عاغلا لم يكن مجنونا معناه ه و أ ص ب ح من الطلاب الدارسين في هذه ا ل م د ر س ة لقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ر ف ع الغلم عن ث ل ا ث ة منهم الصغير حتى يحترم ومنهم المجنون حتى يفيق و النائم حتى ي س ت ي ق و المجنون ل عطلة الدراسة لا يعتبر دارساً في المدرسة إلا إليه العغل يعتبر رجع مؤقتة من دارسا إذا في أ و إ ذ ا اكتسب ص ف ة العقل أ ص ب ح من العقل ا ء يكون طالب من المجانين يكون خارج د ا ئ ر ة ا ل د ر ا س ة و الطلاب الذى ي ر س في ه ذ ه المدرس ة كذلك ا لسان إ ن النايم ا لسان إ ن النايم كان ف ي و ق م ؤ ق ت ة من ا ل د ر ا س ة يرفع عن ه الغلم لحد ما يستيقظ إ ذ ا فعل يفيض كاسنا ء النوم أ و تكلم ب أ ي كلام أ ث ن ا ء النوم لا يحاسب عليه ولا يؤخذ لو إ ن س ا ن نعم ا سب وشتم لا يؤخذ على السب و ا ل ش ت م ة لو إ ن س ا ن نعم ا ضرب إ ن س ا ن أ و رفع سب ر ج ل ه ويعني أ ص ا ب ه ب أ ذ ى لا يطالب بذلك لا شرعا ولا غ ا ن و ن ا كذلك ا ل إ ن س ا ن نايم طلع زوجته وهو نايم لا تطلع منه تصدق بجميع أ م و ا ل وهو نايم لا يوزع المال النايم مرفوعا من الغلم ل أ ن ه يتصرف ب ط ر ي ق ة لا ا ر ا د ي ة و ب ص و ر ة غير ا خ ت ي ا ر ي ة هؤلاء م م ك ن نقول عندهم ح ا ل ة ا س ت ث ن ا ئ ي ة إ ل ى أ ن يتوفر الشرط وهو التكليف و ا ل ب ل و غ وهذه ا ل م د ر س ة غير م ح ص و ر ة في عالم ا ل إ ن س و إ ن م ا هي م ف ت و ح ة ل ل إ ن س والجن يعني معنى, معنى ذلك ان ا ل إ ن س عندهم زملاء في ا ل د ر ا س ة وهم الجن ا بين الذين قال الله عنهم وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون ما اريد منهم من رزقي وما اريد أ ن يطعمون إ ن الله هو الرزاق ذو القوه المتين الاثنين الإنس والجن هؤلاء هم في هذه المدرسة المكلفين الدارشين في طلاف اما ما يتعلق ب ا ل ف ت ر ة ا ل د ر ا س ي ة في هذه ا ل م د ر س ة طبعا لحد الان بنمهد في ا ل م د ر س ة والى ما دخل في الامتحان المكشوف تفاصيل الامتحان المكشوف بينما هو تمهيد ا ل م د ر س ة ومكان ا ل د ر ا س ة و ط ب ي ع ة الدارسين والمنهج الدراسي والمعلمين ا ل ف ت ر ة ا ل د ر ا س ي ة في هذه ا ل م د ر س ة ت ب د أ من سن البلوغ وتنتهي بسن او بانتهاء الاجل سن الوفاء انتهاء الاجل ا ل ف ت ر ة ا ل د ر ا س ي ة م ح ص و ر ة من البلوغ حتى ن ه ا ي ة ا ل أ ج ل نبلها ا ل إ ن س ا ن غير مسجل ك ل ف غير م في هذه ا ل م د ر س ة غير معتمد طالب من الطلاب في هذه ا ل م د ر س ة ل أ ن ه لم س ه ل يبلغ فمرفوعه من القلم لحد ما يبلغ سن ا ل ت ف ل ي ف ب ع د ا بعد الوفاء تكون ا ل ف ت ر ة ا ل د ر ا س ي ة قد انتهت والزمن قد ا ن ت ه ى و ا ل ف ر ص ة ا ل م ت ا ح ة للطالب قد استوفاها ك ا م ل ة لذلك ا ل ف ت ر ة ا ل د ر ا س ي ة م ح ص و ر ة بين سن البلوغ إ ل ى ن ه ا ي ة ا ل أ ج ل و ا ل إ ن س ا ن قد يبلغ في الغالب ويعني ه و في عمر الخمسه ا عام خمسطاشر الإنسان ش ر وبعض سنة الناس يكون بلغ قد قد ت ظ ر عشر ل علامات البلوغ قبل ي ه م م خ س سنة و ب عاما ض ه تتأخر حتى تأخرت الشرعي قليلا لكن السن الشرعي للبلوغ ل إذا ا ع ت يعتبر من البالغين ويعتبر إذا كذلك خمسطاشر البالغين بلغ المكلفين من من سنة إ ذ ا بلغ ا ل إ ن س ا ن وعمره خمسه عشر عاما ومات وعمره عشرين عاما ت تكون ا ل ف ت ر ة الدراسيه فقط م خمسه عشر م ة ا ا ل د ر س ي ة س ن ة واحدة يعني في هذه ا ل م د ر س ة م د ر س ة الحياه ا ل ف ت ر ة ا ل د ر ا س ي ة غير م و ح د ة تختلف عن مدارس الدنيا مدارس الدنيا كل المدارس تفتح في تاريخ محدد و ت ع ج ل في تاريخ محدد إ م ا م د ر س ة تكون ش غ ا ل ة في هذا التاريخ او تكون م غ ل ف ة في إ ج ا ز ة م ع ر و ف ة وعطله ر س م ي ة س ن و ي ة لكن في م د ر س ة الحياه تختلف ا ل ف ت ر ة ا ل د ر ا س ي ة من انسان إ ل ى آ خ ر وبعض الناس ربنا يدوب ف ت ر ة د ر ا س ي ة ط و ي ل ة نعمه من الله جل وعلا و ي ح س ن ا ل ع م ل و بعض الناس ربنا يدوم فتره د ر ا س ي ة ق ص ي ر ة و بعض الناس ف ت ر ة د ر ا س ي ة م ح د و د ة لا ت ذ ك ر فليس ما ل ح ا س ب الا على ما اعطاه الله جل وعلا من العمر على س ن ة و ا ح د ة او سنتين او سبعين س ن ة او الف س ن ة او ثلاثه الف س ن ة كما في الامم ا ا ل س ا ب ق ة الفرد الواحد يعيش الاف السنين كانت ا ل ع م ا ر ط و ي ل ة و مازالت ا ل ع م ا ر م ت ن ا ق ص ة إ ل ى زماننا هذا وهذه ا ل أ م ة أ ق ل ا ل أ م م أ ع م ا ر ا و أ ض ع ف ه ا اجسادا مع أ ن أكثر ا ل أ م م في العدد اكثر ل ع د د أ ا ل أ م م عددا هذه ا ل أ م ة لكن أ ض ع ف ه ا جسدا و أ ق ص ر ه ا عمرا ما بين الستين الى السبعين و غ ي ل من الناس من يتجاوز ذلك إ ذ ا ا ل ف ت ر ة ا ل د ر ا س ي ة تمتد من م ر ح ل ة البلوغ إ ل ى زمن ا ل و ف ا ة و ن ه ا ي ة العجل بعد تنتهي ا ل ف ت ر ة ا ل د ر ا س ي ة معلومه ا ن ه في ن ه ا ي ة ا ل ف ت ر ة ا ل د ر ا س ي ة م ا ذ ا ي ك و ن في ن ه ا ي ة كل ف ت ر ة د ر ا س ي ة بعقد الامتحان بعقد الامتحان في ن ه ا ي ة ا ل ف ت ر ة ا ل د ر ا س ي ة الانسان لما يموت إ ل ى أ ي ن يذهب به يذهب به إ ل ى ح ج ر ة الامتحان كما قال الشاعر كل ا ن انثى و ي ن طالت سلامته يوما على آ ل ة حدباء محموله وكما قال الله عز وجل في الحكم على ا ل ب ش ر ي ة إ ن ه م لازم يصلوا إ ل ى ن ه ا ي ة ا ل ف ت ر ة ا ل د ر ا س ي ة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م أ ي ن م ا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج م ش ي د ة ا ل ف ت ر ة ا ل د ر ا س ي ة لا بد أ ن تنتهي واي انسان انتهت ا ل ف ت ر ة ا ل د ر ا س ي ة له لازم يحمل إ ل ى ح ج ر ة الامتحان التي هي ش ر ع ن اسمها القبر إ ل ى المقابر والقبر دا بمصطلح ا ل د ر ا س ة يسميه ح ج ر ة الامتحان يحمل على اعداد الرجال بعدما يغسل و ي ق ف ن ويطيب ويصلى عليه سوره ا ل ج ن ا ز ة يقدم إ ل ى الامتحان ل ي ن ز ل إ ل ى ح ج ر ة الامتحان وهذا الامتحان هو الذي سنتكلم عن تفاصيله بشيء من الاختصار و ا ل ا ي ج ل س هذا الامتحان مقسم إ ل ى فترتين ف ت ر ة أ و ل ى داخل القبر و ف ت ر ة ث ا ن ي ة أ خ ي ر ة يوم ا ل غ ي ا م ة ا ل ف ت ر ة ا ل أ و ل ى داخل القبر م ك و ن ة من ثلاث ة أ س ئ ل ة إ ج ب ا ر ي ة و ا ل ف ت ر ة ا ل أ خ ي ر ة يوم ا ل ق ي ا م ة م ك و ن ة من أربعة أسئلة ب إ ج ا ر ي يقوم ة مجموعة الأسئلة ج إ ب ا ر ي ة في ه ذ اسئله الامتحان المكشوف ب ع ة أ س ة إجبارية ج ت و لجميع اجباريه ل د ا ر ر س ي ن ا ونسان مقلامنا اليوم ل هو ع ة عن كشف وامتحان مكشوف لكن كشف مكشوف ك ت ذ بتفاصيل هذه الاسئله حتى يسال ا ت ع ي د قبل فوات الاول ي ض ع ا ل إ ن س ا ن ف ي ق ب ل ه ولما ي ع ا ل إ ن س ا ن ف ي ق ب ل ه ي أ ت ي ه ملكان أ س و د ا ن أ ا ر ق ا ن ش د ي د ا ل انتها يقال لي احد ي م ا ه م ن ا ك يوم يكون ن ك ي و ل ل ك و ن ن ك يوم يكون ه ا ك ي م ه ن و م ن ك ي و ن ك يوم ن ك ي و ن ك يوم ه ي و ه و م ه ن ا م ن ك ر و ن ك ي ر م هناك ي ا ك يوم ا ك يوم ه ن ا ي و هناك ه ا ك م ه ا ك يوم ن ا ك ي و ن ا ك م هناك و م ه ن و م ه ن ا و م ن ا يوم ه ا ك يوم ه ن ا ل يوم هناك ي ا ك ي ن ا ي ن ا ك يوم ه ا ل يوم ه ا ك يوم ه إ ذ ا صع ن ه ذ ي اللجنه ج ا ه ز ة م س ت ع د ة لتوجيه ا ل أ س ر ة لهؤلاء الدارسين يعني أ ي إ ن س ا ن مات ودفن في قبره لازم يلقى منكر ونكير في هذا القبر ما في انسان دفن مالغاو و انتظر حتى ملا ما في انتظار و ما في غياب و إ ن م ا في أ ي قبر من القبور لازم يلقى ا ل إ ن س ا ن هؤلاء السائلين ل ي س أ ل و ه إ ن كان على خير أ و إ ن كان على شر و الناس في هذا المرحله ستر الاولى في فتره الامتحان ينقسم الى فريقين ف ر ي من السعداء الناجحين وفريق من الاشقياء الراسبين يعني ما كل الناس ي ن ج ح في هذا الامتحان و و ا ح د من الغرائب من غرائب, من غرائب النتائج ان الامتحان يكون مكشوف ومع ذلك يكون في مجموعه من الراسبين او يكون مجموع الراسبين اكبر من عدد الناجحين من غرائب الامتحانات الامتحان مكشوف على أ ق ل تقدير يقول الناجحين أ ك ث ر من الراسبين لكن في الامتحان الاخر الرسوب أ ك ث ر من النجاح ا ل ن ت ي ج ة س ي ئ ة غير م ش ر ف ة في هذا الامتحان زي ما ربنا جل وعلا ذكر وزي ما ه ن ع ر في ف ن ه ا ي ة الامتحان كم عدد الناجحين وكم عدد الراسبين بالتقدير فيوضع ا ل إ ن س ا ن في ق ب ل ه إ ن كان انسانا مجتهلا رجل كان ا م ر أ ه صالحا مستقيما شابا عارفا بالله عارفا بسنه الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام د ح ي و ف ر وينجح في ا ل ا ن ت ح ا ن و أ س ئ ل ة ا ل ف ت ر ة ا ل أ و ل ى في ث ل ا ث ة أ س ئ ل ة السؤال ا ل أ و ل م ا ربك س ؤ ا ل الثاني ما دينك س ؤ ا ل الثالث من نبيك هذه ا ل أ س ئ ل ة يعني قبل ما نعرف نتائج الاجابه على هذه ا ل أ س ئ ل ة تحليل لهذه ا ل أ س ئ ل ة ما الهدف من السؤال الاول من ربك هذا السؤال عن ا ل غ ا ي ة يعني ما هي ا ل غ ا ي ة التي كنت من أ ج ل ه ا تعيش في هذه ا ل ح ي ا ة هل كنت تعيش من أ ج ل أ ن ترضي الله جل وعلا هل كنت تعيش من أ ج ل أ ن تتحصل على رصيد وحسنات ودرجات تسقط بها الميزان يوم ت ل غ ى الله جل وعلا هل كنت تعبد الله أ م كنت تعبد غير الله لأنه الله في ناس عبدوا الشمس الغمر ناس ناس في في غير عبدوا عبدوا و في ناس عبدوا, النيران، عبدوا, عبدوا سؤال على الغاية؟ لابد ن ي ر ن ناس في ع و ا الأبغار ناس عبدوا الاكوافب ل في من في التمييز س عبدوا ب عبدوا والأخشاب والقبوض بهذا يعبد يعبد ربد لابد ش والأشجار ر الأحجار والأضرحة غير في يميز غاية ناس كان كان من عن من لازم الbesanne السؤال الله الله سؤال ا هل ل أم هل كان على ا ل ع ب ا د ة ا ل ص ح ي ح ة أ م كان على ع ب ا د ة غير ص ح ي ح ة السؤال ا ل ث ا ن ي ما دينه هذا السؤال, السؤال سؤال عن المنهج يعني ما هو المنهج الذي كنت تتبعه في حياتك هل هو منهج ا ل إ س ل ا م ام منهج العادات والتواليد والمجاملات والموروثات و ا ل أ ف ك ا ر ا ل و ا ف د ة والنظريات ا ل غ ر ب ي ة وغيرها من ا ل ا ن لأنه عندنا مناهج إنسان إنسان منهج إنسان نظرية إنسان يحدث كثيرة يعمل وأي وأي وأي يعيش جدا وكل إنسان يعمل على شاكلته وأي إنسان له متبع ف ي الدنيا على رأي هذه على و ف ك ر و ا ف ة فلازم يميز الانسان هل كان على منهج ا ل إ س ل ا م أم ك او ن ن على م ه ا ل ج ا ه ل ي ة أ و م ل ا ه ج ا ل أ ر ض ي ة ا ل م خ ت ل ف ة اما السؤال التالي من نبي هذا السؤال سؤال عن ا ل ق د و ة من هو قدوتك في هذه ا ل ح ي ا ة من هو م ث ا ل ه ا ل أ ع ل ى هل كان م ث ا ل ه ا ل أ ع ل ى في هذه ا ل ح ي ا ة هو المصطفى عليه الصلاه و السلام هل كان قدوتك في هذه الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه و سلم وصحابته الاخيار والتابعين لهم ب إ ح س ا ن الى يوم الدين أ م كان مثلك ا ل أ ع ل ى في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا لاعب من اللاعبين أ و فنان من الفنانين أ و راغص من الراغصين من ا ل أ ح ي ا ء أ و من الميتين لأنه لا ن في هذه الحياة هذه لا بد لهم ن ق د و ة ولا بد لهم ن مثل أ ع ل ى إ ذ ا كان الانسان قدوه ة من الاخيار س ي ك و ن انسان خير إذا كان قدوة إنسان من هل كنت تقتدي برسول الله صلى الله عليه و سلم أ م كنت تقتدي بغيره ممن هم أ ق ل ش أ ن ا أ و ممن لا وزن لهم ولا خلاغه ولا دين ولا إ ي م ا ن ولا أ د ب ولا حياء ما النبي هذا السؤال عن ا ل ق د و ة لازم يحدد إ ذ ا هذا مجمل تحليل هذه ا ل أ س ئ ل ة ا ل ث ل ا ث ة س ؤ ا ل ا ل أ و ل عن ا ل غ ا ي ة من ربك والسؤال الثاني عن المنهج ما دينك والسؤال الثالث عن ا ل ق د و ة من نبيك أ م ا إ ج ا ب ا ت ا ل د ا ر س ي ن على ه ذ ه ا ل أ س ئ ل ه فكما ذ ك ر ن ا هي تختلفين ب نجاح ورسوب بين صواب وفشل نموذج ل إ ن س ا ن نجح ا ا ل ع ب د المؤمن إ ذ ا و ض ع في ق ب ر ه أ ت ا ه ا ل ملكان فعال ل س ا ه و ه ذ ه آ خ ر ف ت ن ة ت م ر ع ل ى ا ل إ ن س ا ن المؤمن إ ذ ا نجح منها فمبعد ه ع ي س ر و إ ن ل م ي و ن ج م ن ه ا فمبعد ه ا أ ش د كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في, في قبري ويوجه ه ا ه الاسئله السؤال ا ل أ و ل من ربك هنا يجيب المؤمن بثبات بلا تردد وبلا خوف وبلا اضطراب ومن غير انزعاج يثبت الله الذين آ م ن و ا بالقول الثابت في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بالنعم وهو معبودي ليس لي معبود سواه هذه إ ج ا ب ة ن م و ذ ج ي ة السؤال ا ل أ و ل و د ر ج ة ك ا م ل ة لهذا السؤال السؤال ا ل أ و ل أ ج ا ب بنجاح ودي ج ا ب غير إجابة م س أ ل ة اجابه م و ف ر ة لا يجيبها إ ل ا إ ل س ا ن موفق وبعض ا ل ن ا س قد يظن ان هذه ا ل إ ج ا ب ا ت تكون س ه ل ة م دام ا ل ا ن ت ح ا ن مكشوف بكل ب س ا ط ة يقول ربي الله بكل ب س ا ط ة يقول رسولي محمد وبكل ب س ا ط ة يقول دين الاسلام هذا إ ن س ا ن واهي لان ا ل إ ج ا ب ة في هذا المكان ليست إ ج ا ب ة لسان وليست إ ج ا ب ة ف ص ا ح ة إ ن م ا ا ل إ ج ا ب ة ه ن ا إ ج ا ب ة ضمير و إ ج ا ب ة إ ي م ا ن و م ح ص ل ة لكل الحياه ة إذا كان ا يعرف ل ل حيضر ربي、الله. اذا ل ل ه إ ما كان يعرف الله و لا يعرف منهج الله و لا شرع الله مهما ا ج ت ه د م ا يذكر من ربه و لا ه يعرف من الذي خلقه وزي م ا ه نعرف في المثال الثاني ل إ ن س ا ن فاشل ر ا س ب مهمل مضيع و غير م ت ه د للاستعداد لهذا الاتحاد ن مره ب فيقول ربي الله ك ف ا ي ة إ ذ ا ق ا ل ربي الله ك ف ا ي ة الذي رباني ك م ظ ه ن الكلام وربى جميع العالمين بالنعم وهو معبود ليس لي معبود سواه إ ذ ا بس كده يقول ربي الله دمعنا ما, ما ساهل عبد م و ف ق ودي د ر ج ة ك ب ي ر ة للسؤال ا ل أ و ل إ ج ا ب ة ك ا م ل ة د ر ج ة ك ا م ل ة للسؤال ا ل أ و ل س ؤ ا ل الثاني ما دينه فيقول ديني ا ل إ س ل ا م وما هو ا ل إ س ل ا م الاستسلام لله بالتوحيد ولانقياسه د بالطاعه والبراءه من الشرك واهله فيقول دين الاسلام إ الاجابه الصحيحه درجه كامله للسؤال الثاني ل السؤال و ل في ا ل ث ا ا ل ا من نبي و هذا النجاح نجاح كبير ما نجاح سهل د هذا نجاح عظيم ه النجاح العظيم يترتب عليه ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة يوم ا ل ق ي ا م ة د ه ن ج ا ح في هذه ا ل ف ت ر ة نجاح ما سهل ا توفيق كبير لا يستطيع إ ن س اي ن ج انسان ل ل ولا ل أ س يستطيع ة ا إ يجيب مثل هذه ا ل إ ج ا ب ا ت مع انه الامتحان مكشوف وعنده ا ل ا س ئ ل ة م ع ل و م ة وكذلك ا ل إ ج ا ب ا ت ا ل ن م و ذ ج ي ة م ح د د ة لجميع الدارسين العبد المؤمن نجح في هذه ا ل ف ت ر ة ا ل أ و ل ى من فترات ا ل ا ن ت ح ا ن يستحق ا ل ب ش ا ر ة يستحق ان ه يبشر بالخير ف ي أ ت ي ه في قبره رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب ا ل ر ا ئ ح ة فيقول له صاحب القبر من أ ن ت فوجهك الوجه ي ج ي ب الخير و ل ي ت م ن و وشك داوش خير ويستانس بهذا الداخل ويقول له انا عمرك الصالح, أنا عمرك الصالح. عملك الصالح يعني ربنا جل وعلا شكل العمل الصالح في ص و ر ة هذا ا ل إ ن س ا ن هذه ا ل ص و ر ة ا ل ج م ي ل ة ا ل ح س ن ة ا ل م ش ر ق ة التي يانس يا بها ا ل إ ن س ا ن في قبله قال لي أ ن ا العمل الصالح يعني أ ن ا ا ل ص ل ا ة الصيام ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن قيام الليل الاستغفار ا ل ص ل ا ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الوالدين ص ل ة الارحام حسن الخلق أ ن ا عملك الصالح هو أ ن ا ف ي ز ا د فرحا ا ويقول ربي أ غ ن ي ا ل س ا ع ة ربي أ غ ن ي ا ل س ا ع ة كيما أ ر ج ع إ ل ى أ ه ل ي ومالي م استعدا لقيام ا ل س ا ع ة ل أ ن ه يعرف انه لقدام المستقبل م س ت ق ب ل مشرق يعرف انه ا ل س ع ا د ة س ع ا د ة أ ب د ي ة فيقول يا رب أ غ ن ي ا ل س ا ع ة يا رب اغني الساعه ثم يفتح له مد البصر وتفتح له ط ا غ ة إ ل ى ا ل ج ن ة ف ي أ ت ي ه من روحها وريحانها وينام قرير العين إ ل ى أ ن يبعث الله ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن هذا ع ب د ناجح ن س أ ل الله أ ن ن ق و م من الناجحين و هذا النجاح يحتاج إ ل ى عمل يحتاج إ ل ى اجتهاد نجح هذا العقل ف ن ا ل هذا ا ل أ ج ر العظيم و الدرجات ا ل ك ب ي ر ة يفتح له في قبره مد البصر و هذا المفتاح غير متاح ل ل ر ؤ ي ة بالبصر يعني إ ن س ا ن لو فتح الغبر ما ح ي ل ب ي اي قبر حتى لو كان قبري انسان صالح وانسان عالم أو ا ل شهيد أ و من أ ه ل الخير ما سيلقى هذا القبر مد البصر وانما سيلقى هذا القبر كما كان ش ب ر أ و ي ز ي ب قليلا وربما يلقى جثمان أ و يلقى بقايا عظام او ل ل ل ع ا ا ح ا الخامسة س م لا تعمل ف ي عالم ا ل ب ر ز تنتهي في ع اي ل البرزخ م ا ص ح ا ل حي و ا الخامسة س ل ع ن لكن العين لا تراها. الجن موجود لكن العين الجنة لكن المعين لا الأشياء لا ترا تراها تراه موجودة موجودة والاذن لا تسمع واللسان لا ينطق ولا يتكلم واليد لا تلمس الحواس ا ل خ ا ص ة لا تستطيع انها تصور ي هذا العالم ما في قبر فتحناه وجناه د وضل بصر ولا في قبر فتحناه لجينه وروح وريحان من ا ل ج ن ة إ ل ا في حالات ا س ت ث ن ا ئ ي ة أ ح ي ا ن ا بعض القصص بعض الحكايات ربنا جل وعلا يكشف للناس ليزدادوا إ ي م ا ن ا بهذا العالم الغيبي لا ن ز ل ك عالم الغيب وهذا الحواس بتعمل في عالم ا ل ش ه ا د ة العالم المشهود المنظور لكن ذلك العالم الغيبي ما وراء ا ل ح ي ا ة لا يصل إ ل ي ه ا ل إ ن س ا ن إ ل ا عن طريق الخبر والنص إ م ا م ن كلام الله أ و كلام الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فنحن ا ل آ ن على إ ي م ا ن كامل ويرين إ ن القبر إ م ا روضه من رياض ا ل ج ن ة أ و حفره من حفر أ ن ي ر ا ن حتى لو ما ر أ ي ن ا شر في قبر من القبور ولا ر أ ي ن ا ج ن ة في قبر من القبور فنؤمن ب أ ن ذلك حق وصدق لان هذا خبر وهذا العالم لا نصل إ ل ي ه إ ل ا عن طريق الخبر أ م ا عن طريق النظر فهذا محال ممتنع بل ا ل إ ن س ا ن مجرد ما ظهر ت ع ل ي ه علامات ا ل م غ ا د ر ة للدنيا و ا ل م ف ا ر غ ة ل ل ح ي ا ة يختم على لسانه يرى ما لا يرى ا ل ن ا س ويسمع ما لا يسمعون لكن لا يستطيع ان يتكلم ولا يستطيع ان يشرح ل ل ن ا س كما ربنا قال في سكرات الموت ا ل إ ن س ا ن يكون ممدد على الفراش و أ ه ل ه حول الفراش وقد يقول الطبيب عند ر أ س ه لكن ملك الموت أ ق ر ب إ ل ي ه من الطبيب و أ ق ر ب إ ل ي ه من أ ه ل ه و أ ع و ا ن ملك الموت ملائكه ا ل ر ح م ة أ و ملائكه العذاب لما ربنا جل وعلا قال فلولا إ ذ ا بلغت الحلقوم و أ ن ت م حينئذ ت و ظ ر و ن ونحن أ ق ر ب إ ل ي ه منكم ولكن لا تبصرون هذه ا ل ح ا ل ة البصر فيها صلاحيته تنتهي والحواف ا ل خ م س ة عملا ه يتوقف هنا س ا ع ة الاحتضار و تكون المشاهد فقط خ ا ص ة بهذا ا ل إ ن س ا ن المحتضر المفارق ل ل ح ي ا ة فيسمع لكن ما يستطيع يشرح للناس ا لل ما ما ما البيت ن في يمكن ي ق ب ض روح ا ل إ ن س ا ن في المسجد وفي ا ل ا ف ت ا د ميدان الكوره ة في البحر وفي الجو وفي أي, اي مكان وفي اي زمان شعار ضلك المت وليس شعار ش ر ك ة اتصاله لان بعض الاماكن لا توجد هذه الشبكه لا تحدوا ل أ ز م ن ة ولا ت ق ي د ه ا ل أ م ا ك ن في اي مكان ف ي أ ي زمن ملك الموت ب يصدر ا ل إ ن س ا ن ويقضي الروح ه و قد ت ك و ن في ا ل م د ر س ة أ و في الجامع أ و في ا ل ح ف ل ة أ و في ا ل ج ا م ع ة أ و في الشارع أ و في السوق وكذلك يقول الصباح والمساء والليل والنهار كما قال الشاعر يا ن ا ئ م الليل مشرورا ب أ و ل ه إ ن الحوادث قد ي ط ر ق ن أ ا س ح ا ر ة فكم من الناس ن ا ت ط ف ي و ض ح النهار وكم من الناس ن ا ت ط ف ي ظلام الليل وكم من الناس ناطفه مع الصباح ساعات ل ا ل س ع ح وكم من الناس ماتوا صلاه وزور وكم من الناس ماتوا في م ر ح ل ة الاساس من الطلاب وطلاب ماتوا في م ر ح ل ة الثانويه و بعضهم في ا ل م ر ح ل ة ا ل ج ا م ع ي ة وبعضهم حمل الشهادات وبعضهم داخل الارحام قبل ان يولدوا وبعضهم في زمن الطفوله ة و ل ك الموت في اي زمان وفي اي مكان يعبد الارواح و ل ل خ ط و ر ة ان الموت لا يعرف الزمان ولا يعرف المكان لا يربي ع ف زمان ولا ي ع ر ف ب مكان شكله الانسان لما يوضع في قبله ويواجه هذه ا ل أ س ئ ل ة يكون وصل إ ل ى ا ل ن ه ا ي ة ا ل ح ت م ي ة وهذا العالم الحواس الخمسه لا ل أقصد إ ي مؤمن ا لا ك ل م العالم عالم أنه أقصد الناجح هذا إليه فهذا هذه البرزة لا الحواس العبد الناجح في هذه الأسئلة له في ي ف تصل ح له قبله في ب مدى ا ر وهذه ح ا ة ل اليه ترى ا ع و والأبصار ن ا الإنسان الناجح أما الإنسان الراتب المهمل الفاشل غير المستعد للامتحان قد يكون رجل قد يكون ا م ر أ ة قد يكون شاب وقد تكون شابه ما دام بالغين عاقلين مكلفين يوجه لهم هذا الامتحان وهذا السؤال فيوضع الفاشل في قبله رجل كان ا ل ا م ر أ ة فياتيه الملكان ب ص و ر ة م ف ز ع ة و م خ ي ف ة أ س و د ا ن أ ز ر ق ا ن شديد الانتهار ك أ ن صوتهم الرعد لهم كما بعض ا ل آ ث ا ر لهم قرون أو لهم آ ذ اسنان لهم أ كقرون البغر في بعض الروايات إ ن ه موطا وذكي ي أ ت و ا ل ل ف ا ج ر و الكافر ب ص و ر ة ب ش ع ة و م خ ي ف ة فيبلسان خائفا مزعورا مضطربا في قبله ف يقولان له من ربك فيزداد ا ل ط ر ا ب ا و انزعاجا ولا يستطيع أ ن يجب ي فيقول ها ها لا أ د ر ي في الدنيا ق م ة ا ل ف ص ا ح ة ومنتهى البلاغه والكلام و إ ذ ا ساله ا من ربك ممكن يجيب بكل س ه و ل ة و ف ص ا ح ة ويشرح للناس لكن هناك ي س أ ل من ربك ف ت ض ي ع منه ا ل إ ج ا ب ا ت وتطير منه الكلمات فيقول ها ها ها ه لا ادري ما أ ع ر ف فيقولان له لا دريت ولا تليت ل ق ل علمناك كنت بطيئا في ط ا ع ة الله سريعا في م ع ص ي ة الله وهذه إ ج ا ب ة خ ا ط ئ ة للسؤال ا ل أ و ل إ ج ا ب ة غير ص ح ي ح ة غير م و ف ق ة هذا العبد غير موفق ما كان يع... ي الدنيا ما كان يعرف الله شكله مستحيل يقول ربي الله ما كان يخاف الله ولا كان يراغب الله ولا كان يصلي لله ولا ي ر ك ع لله ولا كان يعرف حق الله ولا حق عباد الله شكله مستحيل يقول ربي الله يقول لا أ د ر ي إ ج ا ب ة غير م و ف ق ة للسؤال ا ل أ و ل الملكه معه ادم الحديث في بعض الروايات مر ز ب د ض خ م ة من ا ل ح د ي د وضخامه هذه الاله لو اجتمع ا ل إ ن س والجن على أ ن يزحزحوها ا ما استطاعوا ف ي و ض ر ب هذه ا ل آ ل ة ومن ش د ة الضربه ي ت أ ج د عليه القبر نارا ويتفتت ليصبح ترابا ويغوص الارض ا ل س ا ب ع ة من هول ا ل ض ر ب يتفتت ض ر ب ة ش د ي د ة و ح ر ا ر ة ا ل ض ر ب ة بها ي ت أ د ب عليه القبر ويلتهب نارا ومن ش د ة ا ل ض ر ب ة يغوص في ا ل أ ر ض ا ل س ا ر ع ة ويصرخ ص ر خ ة م ر ع ب ة و م خ ي ف ة تسمعها جميع المخلوقات وكل الكائنات إ ل ا ا ل إ ن س والجن ولو سمعوها لماتوا جميعا ا ل إ ن س والجن لا يسمعوا ه ذ ا ا ل ص ر خ ة لان لو سمع ا ل إ ن س ا ن ه ذ ا ا ل ص ر خ ة أ ي إ ن س ا ن سمع هذه الصراخه من ا ل إ ن س او من الجن سيمسك ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م وكذا و ك ي ن الكشف عالم الغيب شهادة. وربنا أ ص ب ح شهادة و جل وعلا يمتحن الناس بان هذا العالم عالم خفي ليعلم الله من يخاف ه بالغيب فيميز ننزيهم بالغيب من الله ومن الذي لا يؤمن إ ل ا بالماده المحسوسه المسموعه ا ل م ر ئ ي ة الملموسه فربنا الإنس وعلا لا جل يسمع ذ ا الصراخ المرعب المقيم ودانا ا ل ق ا ي قبور اليهود وقبور النصارى والمشركين والمجرمين يعذبون في قبورهم تسمع هذا الصياح المخيف تسمع كل المخلوقات الحصين والحمير والخرفان والاغنام والقطط والكلاب والدجاج كل المخلوقات حتى ا ل أ ش ج ا ر والجمالات تسمع ه ذ ا ا ل ص ر خ المرعبه لا يسمعها الا لا يمنع من سماعها الا ا ل إ ن س والجن حتى رسول عليه قال ألا ان رسول ا ل ي ه صلى الله عليه وسلم قال ل ل ص ح ا ب ة لولا أ ن لا تدافنوا ل د ع و ت الله أ ن يسمعكم من عذاب ا ل ق ب ي ما اسمع كان ا ل رسول ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م يسمع ه ذ ه ا ل أ ص و ا ت ا ل م ر ع ب ة وهذا العذاب الرهيب الغبور كان المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يسمع فلا عجب أن ا ل رسول ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م كان أ ع ل م هذه ا قمم بالله و أ خ ت ر الناس خ ش ي ة لله و ت ع و ا ل ل ل ه ل أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ر أ ى ما لم نر ى سمع عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما لم نسمع وصل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى عالم لم نصل إ ل ي ه كشف الله جل وعلا ل و م و ل ق و د السماوات و ا ل أ ر ض في ر ح ل ة الاسراء والمعواد وشاهد من ا ل م آ س ي في جهنم ما شاهد وشاهد من النعيم في ا ل ج ن ة ما ر أ ى لذلك الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعبد الله جل وعلا بما ر أ ى م غ ا ل إ ح س ا ن و ص ل إليه ا ل عليه الصلاة ن ب ي ا و ل س ل ا ن حقا ونحن ب نصل إ ل مع... ى الغاء والاحسان إن م ع ن ا ا ل إ ن س ا ن يعبد الله ك أ ن ه ي ر ى لكن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ر أ ى رأى ا ل م ل ا ئ ك ة ولم نرى ر أ ى الشياطين ولم نرى ر أ ى ا ل ج ن ة ودخل ا ل ج ن ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتجول بين دورها وقصورها وحورها وكل ذلك عندنا مستور لذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أ ع ل م هذه ا ل أ م ة و أ ت ق ا ه ا لله و أ خ ش ا ه ا و أ ع ر ف ه ا بالله رب العالمين عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لولا أ ن ي اخاف أ ن تترك و الدفن ا في المغابر ل س أ ل ت الله ان يسمعكم العذاب الذي اسمعه في القبور لو الناس سمعوا هذا العذاب في القبور ما كان في انسان بيدفن, بيدفن امه في المغابر ولا أخوه ولا عزيز ولا لديه, فيسان بيدفن عزيز ح ب ي ب ولا غ ر يترك في المغابر الناس الدفن في المغابر لو عرفوا ماذا يوجد داخل هذه المقابر وماذا في باطنها قال دا السبب خلى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما ي س أ ل الله ان يكشف للناس العذاب الموجود في هذه القبور فيصرخ هذا الكاذب الفاجر هذا الصرخ المرعبه بعدين من ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ذ ك و ر ة ان بعض العلماء في بعض المناطق ا ل آ ن تحديدا في روسيا في منطقه سيبيريا هذه ا ل م ن ط ق ة م ش ه و ر ة ب ك س ر ه الزلازل بعض العلماء حافروا إ ل ى أ ع م ا ق ب ع ي د ة في هذه ا ل م ن ط ق ة والهدف إ ن ه ينزلوا ا ج ه ز ة لتتنبا بقدوم الزلازل في هذه ا ل م ن ط ق ة فحافظوا على أ ب ع ا د ت ح ي ا ت لكنهم تفاجئوا إ ن ه هذه ا ل أ ج ه ز ة بدل ما تنطبق اصوات لزلازل أ و حركات تحت ا ل أ ر ض انطلقت وسجلت هذه ا ل أ ج ه ز ة أ ص و ا ت لملايين البشر من الرجال والنساء يصرخون من ا ل أ ل م يعني ا ل ا ج ه ز ة ا ل ح س ا س ة جابت الصوت مسجل ذو صراخ وصياح بالم شديد لملايين البشر أ ص و ا ت ر ج ا ل ومختلط ب أ ص و النساء ت ا و أ ص و ا ت النساء أ ك ث ر و أ ع ل ى من أ ص و ا ت الرجال و هذه ا ل أ ج ه ز ة سجلت عندهم هذه ا ل أ ص و ا ت ف و ص ي ب و ا ب ص د م ة ن ف س ي ة هؤلاء العلماء لما, لما تفاجئوا بهذه الاصوات أ ص و ت بدل أ الزلازل و ص ي ب و ا ب ص د م ة ن ف س ي ة وطوال نوبل الى المستشفى وما قفوا بالمستشفى بالعلاج النفسي بعد هذه ا ل ص د م ة خمس طائر يوم أ و أ س ب و ع ي ن وبعدها هم مرحيدين طبعا لا يؤمن و ا بالله ملحدين ب ي ق و ل و ا لا إ ل ه و ا ل ح ي ا ة م ا د ة و ا ل د ي ن في الشعوب لكن بعد هذه ا ل ح ا د ث ة قالوا الان نحن أ ص ب ح ن ا نؤمن بالجحيم قالوا عندنا قناعه انه فعلا تحت ا ل أ ر ض في عالم يسمى عالم الجحيم في أ س ث ل سافلين وده إ ش ا ر ة إ ل ى انه فعلا عذاب القبر وهذه الاصوات ا ل م ر ع ب ة موجوده ة ربنا تترى ببعض من الناس لكن أحيانا وعلا الوصائد جل ممكن ي ربنا جل وعليه كشف للناس ا ل ع ظ ة والعبره ة ي غير مسموعه ة الأصل جاء ا غير مسموعة لكن لا يبعد أنه ن ر ب ان جل و ع يكشف للناس لتكون ع ظ ة لمن يسمع والا ي ن وإلا هذا الخبر لو كان صحيح أ و غير صحيح طبعا الكلام هذا نشر في أ ج ل ة ا ل إ ع ل ا م وفي ا ل أ خ ب ا ر قول تقريبا سنوات أكثر عشر من ونشر في المواضع ا ل ا ل ك ت ر و ن ي ة في ش ب ك ة الانترنت وتم حول ن ر ا ش كثير جدا وجدال بين العلماء و ا ل أ ئ م ة و أ ه ل العلم لكن خلاصة ل ا واهل ل و ل أ م ر إ ن هذا ا خ ب ر إ ذ العلم صح يزيد ا م م إيمانا إذا لم ؤ ن فنحن لا نحتاج إذا إلى يصح لا ا ا ل ت س ا د ل غلاعي ا عندنا ن كان أخبرنا بذلك الروس أو الأمريكان أو لم يخبرونا نحن غنى عن لكن هذه الحادثة تجد الإنسان ف ع العالم ل بذلك الروس لم ا هذا سواء أخبارهم الحادثة هذه موجود أو أو تجد في عظى و إ س ت ع د ا د و إ ي م ا ن بهذا العالم عالم الجحيم و ح ي ا ة البرزخ فالكافر الفاجر لا ينطق ل ل إ ج ا ب ه السؤال ا ل أ و ل من ربك يقول ها ها لا أ د ر ي ل أ ن ه ما كان يعرف الله ولا يخاف الله ولا عنده ع ل ا ق ة بالله والصله بينه وبين الله م ق ط و ع ة ثم ي أ ت ي من جديد السؤال الثاني بعدما ي غ ص ا ل س ي ا السابع يجمع ثاني من جديد و ي أ ت ي للسؤال الثاني ما دينك نفس ا ل إ ج ا ب ة ها ها لا أ د ر ي فيضرب بهذه ا ل آ ل ة ليغوص ا ل أ ر ض ا ل س ا ب ع ة ويصرخ تلك ا ل ص ر خ ة ا ل م ر ع ب ة ا ل م خ ي ف ة و ي أ ت ي من جديد للسؤال الثالث ما النبي فيقول ها ها ها لا أدري ف ها ل ر و ا ي ا ت يقول سمعت ا ل ن ا س يقولون ق و ل ا ف ق ل ت ها ف ي ق ل ها دليت و ها تليت فيضرب ب ه ذ ها ل ل يتحول آ ة يتفتت ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ي ص ر ا تلك ا ل ا ر ا ة ا ل م ر ع ب ة ا ل م خ ي ف ة ثم يعود من جديد في قبله وكذا يكون فشل في ا ل ف ت ر ة ا ل أ و ل ى من فترات الانتحان رسوب رسوب خطير ومخيف و ن ت ي ج ة م ؤ س ي ة ه لفترات ا ل ا ن ت ح ا ن يستحق البشار المناسبه على هذه ا ل ح ا ل ة ح ا ل ة ا ل إ ه م ا ل والفشل والاستهتار وعدم الاهتمام وعدم الاجتهاد وعدم ا ل م ن ا ف س ة لهذا الامتحان يستحق ا ل ب ش ا ر ة ف ي أ ت ي ه في قبره رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن ا ل ر ا ئ ح ة فيقول له صاحب القبر متشائما فزعا من أ ن ت فوجهك الوجه يجيب الشرق ويحتموا ل ش ر و ا ل ش ر ما ف و خير وشوم جاي من اين يقول لي انا ع م ل و ك س ي ء أ ن ا عملك السيء يعني فعائلك السوداء صفاتك ا ل ق ب ي ح ة أ ن ا الكذب ا ل غ ي ب ة ا ل ن م ي م ة الاستهزاء ا ل ش م ا ت ة ا ل س خ ر ي ة ترك ا ل ص ل ا ة عقوق الوالدين بذات اللسان أ ن ا عملك السيء فعائلك وعمايلك ا ل ق ب ي ح ة هي أ ن ا ربنا جل وعلا شكلها في هذه ا ل ص و ر ة ا ل ط ر ي ق ة ا ل ق ب ي ح ة ز ي ا د ة في ع ذ ا ب صاحبها فيقول له أ ن ا عملك السيء فيدرك إ ن ا ل ح ي ا ة أ م ا م ه م ش ؤ و م ة و إ ن المصير أ م ا م ه أ س و د و إ ن العذاب أ م ا م ه أ ش د فيقول ربي لا تغذي ا ل س ا ع ة ربي لا تغذي ا ل س ا ع ة ثم يضيق عليه في ق ب ر ه حتى تختلف أ ط ل ا ع ه ي ض م ه ا ل ق ر ض د م ة حتى تختلف أ ط ل ا ع ه ثم تفتح له طاعه الى جهنم ف ي أ ت ي ه من حرها وسمومها يتقلب في جمرها إ ل ى ما شاء الله وهذا المصير يقول للكافر يتقلب في جمرها إلى أن يبعث ا لان ل ه ل ل أ و آخر ل أ ن هذا ه المصير لا يصيب إ ل ا إ ن س ا ن كافر إ ن س ا ن فاجر ما في انسان مسلم يرسو في الفتره الاولى وفترات الامتحان الرسول المسلمين يقوم في ا ل ف ت ر ة ا ل ث ا ن ي ة لا هي الفتره ا ل أ و ل ى وفترات الامتحان الرسول فيها للكافرين الجاهلين الملحدين لأنه لا أ ن ل يستهل المسلم لا يعرف م ن ربه يستهل المسلم لا يعرف م ن رسول يستهل المسلم لا يعرف من أ و ما هو دينه فالرسوب في ا ل ف ت ر ة الاولى و ف ت ر ة ا ل ا ن ت ح ا ن معناه ما في ش ه ا د ة معناه خلود في دار جهنم أ ب د ا ل ش ه ا د ة غير م ع ت ب ر ة أ م ا النجاح في ا ل ف ت ر ة الاولى ف د ا ا يترتب عليه ما بعده ربما يكون هناك رسوب في ا ل ف ت ر ة ا ل ث ا ن ي ة وربما يكون نجاح أ م ا الرسوب فليس له احتمال لاحتمال واحد بس هو الخلود في دار جهنم أ ب د ا وليس المصير وكل انسان يمر ب أن ي بهذه المرحله ة ذ ال... النبوذي ا الثاني البشر ينقسموا النموذجين إما ناجحين سعاداء ناسبين أشقياء ولازم جميع البشر يمر بهذه المرحلة كل إلى إنسان أو يتجاوز وإن وصل جميع يمر ما المرحلة إنسان هذه بهذه يعني يدفن يدفنوا الحياة المرحلة في في في قفل في مخلط بعض غرقاء في البحار أ و المحيطات ي ض ي ع و حتى ا ل ج س س يعني لا يعثر عليها وحتى الجسمان ما ي ت ل ق ي وربما تمزقهم التماسيح وربما تمزقهم أ س م ا ك القرش أ و تبتلعهم حيوانات البحر برضو يلاعتبار بالحال بالمكان تنبطوا بطون يدفنوا وليس وفي توجي سواء هؤلاء إليهم لهم هذه تصل الملائكة لم لا فلا المغافر لكن الملائكة الأسئلة السباع إذا زمان مكان حتى في في أي زمان وفي أي مكان هذه سواء كان في أو في كان أو تحت ك ر ا ب ا ل أ ر ض في أ ي مكان وفي أ ي زمن حتى الذين لم يدفنوا والذين يحرقوا والذين تمزقوا والذين تفرغت أ ش ل ا ؤ ه م ولم يدفنوا برضو يوجه اليهم هذه ا ل أ س ئ ل ه اذا ما في فرار من م و ا ج ه ة هذه ا ل أ س ئ ل ه ا ل م ك ش و ف ة ا ل م ع ل و م ة إ ذ ا كلنا مروا بهذه ا ل م ر ح ل ة ولا بد أ ن يمروا تكون أ س ئ ل ه ا ل ف ت ر ة ا ل ل و ل ى قد انتهت وجميع الدارسين قد مروا بهذه ا ل م ر ح ل ة سواء كانوا م ت ف و ن ي ن أ و غير م ت ف و ن ي ن ووجهت اليهم هذه ا ل أ س ئ ل ة بغيا أ س ئ ل ه ا ل ف ت ر ة ا ل أ خ ي ر ة وهذه ا ل أ س ئ ل ة موضعها يوم القيامه بين يدي الله عز وجل ص و وهي نفخ نفخ القيام من القبور والقيام الموت ر الأخيرة ة نفخه النفخة من من الثالثة القيامة ثم ن ف ق ف ي ه أ خ ر ى فإذا م يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ي ي و يوم يوم يوم يوم يوم ي و يوم يوم يوم يوم يوم و م يوم يوم يوم و م و م و م يوم يوم يوم يوم يوم يوم و م يوم يوم ي م يوم يوم يوم ي م يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ي ه م ن و م ن و م يوم ي و ل يوم ل و م ي و يوم يوم يوم ي ا م يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ي ع م يوم يوم يوم ا و م يوم يوم يوم يوم فيما ابلاه وعن ماله من أ ي ن اكتسبه وفيما أ ن ف ق ه وعن علمه ماذا عمل به الاربعه ا ل أ س ئ ل ة ا ل أ خ ي ر ة في هذا الامتحان السؤال ا ل أ و ل طبعا ا ل ف ت ر ة ا ل أ و ل ى ا ل يوجه ا ل ا س ئ ل ة ا ل م ل ا ئ ك ة منكر ونكير لكن هذه ا ل ا س ئ ل ة يوجهها رب ا ل ع ز ة والجلال لجميع الدارسين وما منكم من أ ح د ك ن ق ى في الحديث إ ل ا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان بلا متوجب أ ي انسان ربنا جل وعلا سيوجه له هذه ا ل أ س ئ ل ة وربنا جل وعلا ي س أ ل ه عن هذه ا ل أ م و ر ا ل أ ر ب ع ة ففي ا ل ق م ر السؤال من ا ل م ل ا ئ ك ة لكن يوم ا ل ق ي ا م ة السؤال من رب ا ل ع ز ة والجلال لا تزور قدم العبد يوم ا ل ق ي ا م ة حتى ي س أ ل عن هذه ا ل أ ر ب ع ة السؤال ا ل أ و ل عن عمره فيما أ ب ن ا ه العمر التي الدراسة هي فترة الدراسة ف ت ر ة د ر ا س ي ة فترة و س ة و ف ر ص لا تعوض ماذا فعلت ف ي ه ا كل العمر والعمر طبعا م ع ر ف و ن ه م ر ا ح ل ا ل ط ف و ل ة والشباب و ا ل ش ي خ و خ ة هذا السؤال يشمل جميع العمر سؤال عام عن جميع العمر من بلوغ التكليف إ ل ى الوفاء لكن السؤال الثاني سؤال خاص عن م ر ح ل ة من مراحل العمر يعني ربنا ل ت س ل ل إ ن س ا ن السؤال ا ل أ و ل عن هذا العمر هل استفاد منه في الخير أم ضيعوا فيما لا لا في في سؤال الثاني عن شبابه في مبلاه ا والشباب م ر ح ل ة من مرحل العمر لكن لو سؤال خاص ل أ ن ا ش ب ا ب ف ت ر ة خ ا ص ة ممكن نسميها هي ا ل ف ت ر ة ا ل ذ ه ب ي ة في ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن فتره ا و ح ي د ة ف ت ر ة ا ل إ ن ت ا ج والعطاء م ل ل و ا ع والنشاط و ا ل ح ي و ي ة و ا ل ق و ة والفتوه والتحمل و ا ل إ ن ج ا ز ف ت ر ة الشباب ا ل ط ف و ل ة ضياع و ل ه ن و ل ع ب وعدم م س ؤ و ل ي ة وعدم ج د ي ة واستهتار ا ل ط ف و ل ة خمس طائر س ن ة ل ع ب و ل ا ه ولا م س ؤ و ل ي ة ولا م ب ا ل ا ة الشيخوخه ضعف ومرض ثم موت ووفاء ا ذ ا ا ل ف ت ر ة التي يمكن الانسان ان يعطي فيها ويعمل ويجمع الرصيد الكبير ف ت ر ة الشباب شكل الشاب عنده صواب خاص الشيخ الكبير المستقيم ليس مثل صواب خاص صواب عنده شاب نشا في ع ب ا د ة الله من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إ ل ا ظله لان الاستقامه من الشباب